Allahü Bismillahirrahmanirrahim. Allahü Teala ve Selamu Alayka. Bismillah. Allahü Teala ve Selamu İzlediğiniz için teşekkür ederim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İzlediğiniz için teşekkür ımız to horros ordinary رب العالمين، <تصفيق> والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين محمد نعيمنا وعلى آله وأطهاره أجمعين. أما رأي هذا مرتاح. ثم ذاك فقاول افضل هنا فلو استقر بالمدينه امر بالبقي بي نحن أمرهم بضطية شراء الإسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم ظل في ثلاثة عشر عام لم يرَ الله ذلك، إنما هو يَقْصِرُ من ذلك هذه الفترة لم تكن نظرت عليه أغلب أشخاص، لأنما نظر عليه نظرة يسير منها. كلها ينتقل التاملات كلهم واما ما يتعلق بتفاصيل الشرائع بعد الصلاة بزءا من الذكاء ثم الصيام ثم الحج ve herhalar الامام ابن باز رحمه الله تعالى ننتهي من على قول المصنف فلما اه اوملوا بهذه الأمور صدرت لانهم يتمكنوا لانهم يتمكنون حينئذ من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فلهذا أمر بهذه الأمور آه لأنهم يتمكنون من ذلك. حين إذن بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، من الرحمة الله عز وجل. ومن أجل هذه الواجبات <تصفيق> إلى أن هاجر إلى المدينة وكان عقل الزكاة مشروع في مكة <تصفيق> كما قال تعالى في سورة الأنعام وهي مكية <تصفيق> وآت حقه يوم حفاظه <تصفيق> ولكن أم صباؤها ومصارفها وتفاصيل أحكامها كل هذا صار في النزيل وهكذا صيام رمضان شرعت السنة الثانية من الهجرة وهكذا الحج شرعة في السنة التاسعة أول عاشرة من الهجرة والذي اعترجحنا العاشرة كما رجح هذا العلامة من عصيمين صحيح الله التي كانت حجة, حجة الوداع وأنزل الله فيه ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل نعطي صورة أن عمران وهي مدنية نعم وهكذا الجهاد أمر به بالمدينة وكان في أول الأرض يجاهد من جاهدهم ويكف عن من كف عنهم ثم أمرا بأن يبدأهم بالكتاب وأن يجاهد الكفار وإن لم يبدأوا فيدوهم إلى الله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 عند الإمام المسلم رحمه الله تعالى وأنه يبدأ أولا بدعوة المشركين إلى الدخول في الإسلام هذا هو الخيار أو الاختيار الأول فإن أجابوا للإسلام أمرهم أن يهاجروا إلى ذال الهجرة. نعفين أذن الهجرة وأراد الضقاء بأرضهم. نحن نون وعاملون معاملة الأعراف. وليس لهم في الفي شيء. أما الخيار الثاني أن يعطوا. أن يقضوا على دينهم وأن يغطوا الجزية هنا لم يخرق بين أهل الكتاب وليل غيرهم من المشركين وهذا من الأذلة <تصفيق> التي يستدل بها على أن الجزية تدرق على كل المشركين ميثة خاصة بأهل الكتاب فقط وهذا ممن طفر الله وعلى الله لا تتنعوا في في فين رسول الله فعله أن الجزية تأخذ من كل المشركين إنهم أبوا أن يدخلوا في الإسلام على أن يؤمنوا على دمائهم وأنوارهم ولكنهم عن يابهم وهم صغرون. فإن أدى أن يستعر الجزية فليستعن بالدى ولا يقاتلهم ومسألة بأخذ الجزية من غير أهل الكتاب خلاف مشهور بين أهل الموارد ذهب الجمهور إلى أن الجزية تؤخذ من اليهود والنصارى فقط وهناك من أرشق بهم أن جهد وذلك قال الايمان النباذ ونفى الله وسمى الله في وجود سنه اهل الكتاب اما اتمام او مجديا نمؤمنه بطله الكفر اه لو اما الاتمام لو السيف مع القدره وانتبه إلى تؤكد الإيمان للنباس كيف قال وإن ماء السيس هذا على كبرى الأرض بخلاف بعض هؤلاء المتهورون أو المتهورين الذين إذا تعرضوا المجلسة في النباس حتى انتجادموا برسال أهل العلم إن أنهم يغسلون في الغالب أو يغسلون في الغالب عن مثل هذه كلهم ولا يستمرون ذلك لها فالإمام بن رحمه الله تعالى بلا شك ليس كهؤلاء فلذلك كانت كلماته وجيزة ولكنها دقيقة منضبطة بضوء ضد أفسر إن السيف مع القدرة ليس السيف مطلقا هجبة فالذين يقالبون بقتال الكافرين الآن نعم بدون القدرة نعم إنهم يطلبون ما لم يكلف الله به وإن كنا مطالبين باتخاذ أسباب القبرى وبلا شك من قصر في اتخاذ هذه الأسباب هو مسؤول بين هذا لله عز على هذا عشر سنين يقصد في مكة معذرة <تصفيق> في المدينة يقصد في المدينة يظل طواع المكتي في المدينة تنزل الشرائع عليه وهو يبلد هذه الشرائع وقد لخص عبد الله بن عبدالله رضي الله عنه <تصفيق> مدة البعث للنبي صلى صل الله عليه وسلم فيما قاله فيما أخراجه المكرية ومثل حيث قال بوعث النبي صلى الله عليه وسلم على رأس الأربعين أي لما بلغ أربعين سنة فظل في مكة عشرة سنين يدعو إلى التوحيد. ثم هجر ومسك ثلاثة عشرة سنة لدور الهجرة ابن ومات وعمره ثلاثا وستين سنة ولما <تصفيق> <تصفيق> مات لم يضنحل الدين بل ظل الدين باقي بعد موته ولذلك لم جذع المسلمون عند موته وكان ممن جذع عمر رضي الله عنه ثبت أبو بكر وقال من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات كان عبد الله إن الله حي لا يموت وهذه المرأة التي فرض عليها أبو وقح على عمر ولذلك كان رجل على حق بالخلافة. بعد النبي صلى الله عليه وسلم وكما قال سبحانه وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسول لفإن مات القتل انقلبتم على أعقادكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا لذلك البعض مما كان قد دخلت الإسلام قد ارتبوا بعد ناوة النبي صلى الله عليه وسلم لأن الرسول قد مات وسبحان الله لأن السنة الربانية تتحقق مع ورثة الرسول صلى الله عليه وسلم لأن إن العالم الربان الذي من الورثة لمراث نبي صلى الله عليه وسلم إذا مات تجد أن بعض أصحابه وتلامهته ممن كانوا على المنهج الحق الذي عليه العالم الربان هذا إذ إذهم على أعقابهم بعد موت شيخهم الربان ويغيرون ومزلون هذا الأمر ليس مطلعا نقول إن البعض يعني وفي الغالب يكون هؤلاء ليسوا من الصفوة التي استفادت بحق من هذا العالم الربان كنحو هؤلاء الذين ارتدوا من من لم يثبت أو يرسخ الإسلام في قلوبهم وأما الطفل من أصحاب الله صلى الله عليه وسلم الذين رفعوا رفع الإسلام في قلوبهم الذين سبب ولم يحتجوا بمرض النبي صلى الله عليه وسلم وكقوله لا خير إلا نعم إلا دل الأمة عليها ولا شر إلا حذرها منه وهذا ثبت في بعض النصور هذا نحو قوليه صلى الله عليه وسلم ما يقضبكم إلى الجنة إلا وأخبرتكم به وما تركتم عملا يباعدكم عن النار إلا ونهيتكم عنه ولذلك استشهد الرسول صلى الله عليه وسلم وطلب أشهادة من من خضراهم يوم عرفة في حجة الوداع لم نوافقه. في هذا الموقف العظيم، مخاطبا الناس بخطبة جامعة، جمع فيها الأوامر التي فيها الخير للأمة، ونها فيها الأمور التي فيها الشر. ثم قال <تصفيق> ماذا أنتم خالدون أي عم بلد قال نجهد أنك بلد تاغن صح <تصفيق> ثم رفع ويقرؤها ويرفعوا ايد السماء وينكثوها اليه ويقول اللهم تشهد اللهم تشهد فكان صلى الله عليه وعليه وسلم حريصا على على البلاء على أن يبلغ الوحيد الذي أنزل أو ما زال ينزل عليه إلى إلى هذا الوقت دون نقص ودون تفير ودون تبديل قيام النبي صلى الله عليه وسلم بتمام البلاد هذا العبد دليلا على أنه صلى الله عليه وسلم قد أحسن في حمل الأمان وأراد أن يشهد الله على أنه أدى بأمانا التي حمل له فكانت مصولته هذه التي قالها في آخر ما خطر به ومكما قال علامت الجيد ابن هادي أن خليه حفظه الله في وبيّن لهم أي فهذه الخطب الجامعة التي يوم عرفت بأن الربا كلّه موضوع وأشهد الله على الجميع بأنه بلّجهم الرسالة وأوضح لهم معارم الحق وأنه لم يبقى شيء يحتاجون إليه إلا بيّنه لهم ولذلك نزلت هذه الآيات التي سوف يذكرها المصنف بعد ذلك في هذا اليوم يوم عرفة اقرأ سلام الله أحسن الله تعسن الله اهدنا في كلامين وجيد موليه تعالى وإلى الله أسلامه فأكر الله في الدين وجديد فرمه تعالى لكم دينكم عليكم نعمتي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 لبتخزنه هذا اليوم عيباً. فقال عمر إني لا أعلم متى نزلت، وفي أي ساعة نزلت، وأين رسول, وأين رسول الله هنا نزلت. ثم قال نزلت في يوم عرفة، في يوم الجمعة. وفي رواية قال نزلت ليلة جمع أي ليلة مزدلف التي هي ليلة عرفة وكان اليوم عيدا بالفعل كان اليوم كان هذا اليوم عظم من, من الأعياد أن يوم عرفة يدخل في جملة العيد. كذلك الجمعة يعد عيدة أسبوعيا للمسلمين واختلف هل هذه الآية هي آخر ما نزل من القرآن أم أنه قد نزل بعدها شيء فهناك من أهل من قال وهذا الذي عليه جمهور المفسرين. ومن آخر ما نزل من القرآن قوله تعالى واتقوا يوم ناتقوا يوم ترجعون فيه إلى الله ثم تورث كل نفس ما كثر وهم لا يظلمون في هذه الآية وهي التي وضع في المصحف قبل آية الدين وبعد آية الربا يعني يوضع ما بين آية الربا وآية الدين زهر جمهور أهل العلم إلى أنها آخر ما نزل من القرآن وهناك من أهل العلم كما قال الشيخ وزيد المسخلي هنا من قال إلى أن آية اليوم أكملت لكم هي آخر ما نزل من الأحكام أو بها ختمت الأحكام والحرائم وآية والتقوى يوم ترجعونك إلى الله هي آخر ما نزل مطلقا من القرآن Allahü Teala, belli var هذا هذه الآية التي استدل بها مصنف هي دليل واضح على موت النبي صلى الله عليه وسلم أنه مات، ولا دليل برشك على موته متوافر، حيث إن بعض الجهال المخرفيين والبعض الجهال المخرفيين من الصوفية <تصفيق> يعتقدون أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يموت وكأنه روح مثل عيسى عليه السلام أو أنه حي في مكان آخر ولذلك يعتقد بعضهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يلتقي بأوليائهم أو بشيوخهم في اليسلم في اليقظة ويستدلون بأدلة لا تدل عيش على جزاء وإيه بثة نعم حديث أوث من أوث الذي <تصفيق> أخرجه <تصفيق> أبحاظ <تصفيق> السنر الأربعة أحمد <في> المسندي بسبب صحيح أنه صلى الله عليه قال <تصفيق> <تصفيق> أكثروا من الصلاة علي يوم جمع من الصلاة علي يوم جمع فإنه خلق فيه آدم وفيه أخرج وفيه النفخ قالوا كيف نصلي عليك يا رسول الله وقد أريدت يعني أكلت الأرض جتبتا يعني كيف تبنوك صلاتنا فقال صلى الله عليه والآله وسلم <تصفيق> يعني الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء وأيضا من أحوى خديث ما من مسلم يسلم عليه إلا رب الله علي روحه فأرد عليه السلام ونتخد عليه بلا شك لأنه فيه قال إلا رب الله علي روحي <تصفيق> وعلاه أن روحه الشريفة صلى الله عليه قد قبضت ومن ثم فيترد عليه في قبره كي يسلم على من يسلم عليه وبلا شك نحن نعتقد أما الرسول صلى الله عليه وسلم قد فارق هذه الدنيا بجتديه وبروحيه ولكنه انتقل إلى حياة بردخية في قبره، هي حياة نعم ولكنها ليست كالحياة الدنيا وأما الموت الذي عز أهل الدنيا فقبض الرسول ما ذا ما من البشر فاخارقت الروح جسده ولكن انبقى بعض هذا الموت الدنيوي إلى حياة حياه في القبر ولكن ليست الحياه الدنيوي وذي الحياة حياة غيبية لا نعلم هنها ولكنه ليس مفتصرا بالدنيا لا يعرف شيئا عن أحوال أهل الدنيا إلا بآلام الله له ولو كانت صحابة يعتقدون حياته في القبر حياته في الدنيا <تصفيق> لماذا دفنوه لماذا كان هناك حياة ذات يدفنوه صلى الله عليه وسلم وأن يدعوه في القبر وأن يهيلوا عليه التراث كيف يتعلون هذا هو حي كحياة الدنيا بل كانوا عليهم أن يشأن يعني يظلوا على قيلا على طلبه به يسالونه وهو يفتخونه يعني لاخله ورد لم ما لا يختلف فيه اثنان من العقلاء فضلا عني انا الايه انا المؤمن لنا هذا ان هؤلاء المتجادله ها الذين يبدعون حياة النبي صلى الله عليه وسلم حياة حقيقية في حياة الدنيا وأيضا يحتجون, يحتجون بالحديث <تصفيق> الذي أخرجه البيعقي في كتابه وفي جرس الإنسان له بحياة الأنبياء السبوعين وأيضا أخرجوا في صنابي الكبرى وحديث صحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: <تصفيق> الأنبياء أحياء في قروري يطلوه وجمد حديث ألس رضي الله وقد يكون أصل هذا الحديث ما أخرجوا أيضا البخارية ومسلم الحديث أنت أنه صلى الله عليه وسلم قد مر ميلة أسر يدي <تصفيق> لمعلى عمونة عليه السلام يصلي في القبره الشاهد أنه أخبر أمي الأنبياء أحياء يصطرون في, في قبوله <تصفيق> ولكن وقلت ما قصت أنه أحياء في الدنيا من أحياء حياة البرزخ فالبرزخ هذه فترة انتقال بين الدنيا وبين الاخرة يعني بين بين الدنيا وبين المستقر في الجنة أو النار ولكن هذه الصدرة يقول العبد بها حتى وإن كان كافرا في شعور يصور ويخص بالعذاب إذا كان معذرا وإن كان مؤمنا كتب دوم الخير يصور بالنعيم فوضيح حياة فليس هذا خاصا بالرجل والأنبياء فقط ولكن هذه الحياة ليست الحياة الدنيوية، ورغم وصفها الجسد ويلتقيان الأحيان، فالجسد في, في القبر، ومروراً إلى تلك الصعدة ورقيها كانت روح مؤمنة، وكما سبق الحديث، حديث كعب بن مالك الذي أخرج مالك في الموضع. <تصفيق> أنه صلى الله عليه وسلم قائمة نسمة المؤمن طير يعلق من ثمار الجنة يعني يأكل ويطعم من ثمار الجنة وأيضا في الحديث الأعصار الذي أخرج نسل من الحديث من الأسعور وفي بيان منادل الشرداء نعطيه وفي تخصير رمال تعالى ونعطى الذي ننظر منه في سبيل الله بل أحيانهم ضراطين يرضطون قال إنما سأل سألنا عنها الرسول صلى الله عليه وسلم فقال أرواقهم في خوارص طيل الخد معلقة بالعرش لها قناديل تحت العرش فتأوي إلى تلك القناديل إلى آخر خديه هذا يجب على أن الشهداء أحياء بنظف الكتاب ولكن أولا يجب أن نعلم في الحياة حيث قال إن أرواح الشهداء هي في حواصل طير الخضر أو قال فيها جون طير الخضر تسرق من الجنة في حيث الجنة. ثم تمدأني إلى تلك القلالية المعلقة الثلاثة فهذه حياة مرضخية للرسل وللأنبياء وللشهداء وللصالحين وأما آه. أهل النسا والقرن فإنهم في الأرض في الأرض السفلى يعزون ويحيون حياة يعني ما لها من وصف. Just now are أو كل الخلائق إلا الثقلين الجنة والنار. ها؟ من الملك على المراكة بمتعود لأخرج الشهداء نعم حديث ابن المتعود الذي أخرج الملك من هذا خط الشهداء ومرتلة أعلى من مرتبة بقية المؤمنين فأما حديث لعب بن مالك الذي أخرج الملك من الوضع فهذا لبقية المؤمنين من الصالحين الذي نماته على الإمان وصد مخارط بينهم بينهم, بينهم كما ذيّن هذا الإمام النووي جوديّا في كتابه الروم. في رضيّه على ابن عبد البر. إذ إن ابن عبد البر قد اعتبر حديث كعب بن Malik مقلّيا بحديث من مسعود، أي أنه يقيد بشهادات فقط. فرَّق عليه ابن النووي قال له. فأين يذهب الصديقون فأحراء لديهم أعلى درجة من الشهداء أين تكون الرقمون إن لم تكن في الجنة في درجة أعلى من درجة الشهداء الصديقون فجد هناك الحديث كعف ابن بارك حديث عين يذهب إليه كل مؤمن من الصدّيقين ومن منهم من دون الصدّيقين، ولكن الصديقين المرتَع أعلى من الشهاد، ثم زوج الشهداء ثم ضقيت الدرجات المؤمنين الذين آمنوا بالله ورسوله وما يؤمن على ما وذاكروا الله وقالوا استاذنكم اعذروا فذنوا الله تعالى ان الله ورساله قولنا واللغو هنا تعرض المصنف إلى عقيدة البعث والجزاء وهي ثابتة الرقم الخارس من أرسال الإيمان الإيمان اليوم يوم الآخر ويكون في هذا الإيمان بالسؤال في القبر بالسؤال الملكي لما يحدث القبر من هذا المنعيم ثم لبعث الأجساد من القبور وعودوا من الأرواح لذلك الأجساد مرة أخرى عند نفس بالصوم وهذا معنى قولي منها خلقناكم وفيها نويدكم ومنها نخرجكم طاردة أخرى ونذلك ثبت حديث البراء بالعاجب هو <تصفيق> الحديث الطويل لأقراف العقمة المفهنة فأحضر في بياني السؤال والعجاب بالقبض <تصفيق> وكذلك العيد نحن نولا هنا تطعى الأغروف الطائبة إلى الله عز وجل نحن يقارل نهدي الرغوة هذا العرض فرق عزي سأعيده و ويقولهم ويقول حالا أن ينهى خلقتهم وحيئت وليسوهم منها أولدهم دارا أخرى فتعاد يؤمنوا فإلى جسابيه الخطر ويسيه الملكان يفعلاني الله أنه من الأرض آيان أعيان الله لأن منشأ الإنسان من ضين الأرض من طين، هو الذي خلقته من ضينه آآ فشرب الله يقابل. يقابل من اذن كان ان ابي هذا النبات الذي من وهذا قوله تعالى ومن اياته انك تطمئن انك ترى الارض خاشعه فاذا اذن عليها الماء وأنبأ من كل ذوق ذني وكذلك ذلك أيضا فالمرأ قد لا تلد تكون عقيم ثم يغضب بعض الرجال لها بخبرته أنه إذا نزل نزل رحمها نرى الرجل تنبغ الله من هذا البلاء هذا الجريم في بطن هذه البلاء وكذلك الأرض تكون جدا ثم يميها نحن يخيها الله تنبغيها بغير بغير يعني أن أنت تكون أبدا أحيانا ظاهرة ولا أثير، وكذلك المرأة تجلس أحيانا تلد، ثم إذا إذا لا إذا الله أو يأتي قدر الله من حيث لا يقصر ولا تستبد، فلا يخرج الله من بينها ولا من أه أخرج الله منها بينها كالنماء الذي يخرج من الأرض تحت أن كانت جدا والله أن من الأرض نباتا ثم يريدكم فيها ويطردكم فيه فيه إخراجا هذه سنة الله أن, أن نعود إلى الأرض أن نعود إلى منشأ الخلقة فنتحول أو نتحول أجساد مرة أخرى الى اصل المادة التي خلقت منها الى الطراث الى الطين وهذا من ايات الله <تصفيق> <تصفيق> التي بها يكبت العجل لذلك ادم وانه مرض ومرض ومرض ومرض فلماذا يستعملون ويستجدرون وكان منشأهم من شاءهم من الصراط ثم عودتهم إلى الصراط وبعد البعض محاسبون الحساب يوم القيامة حين توضع الموازين ونضع الموازين فيك ويقف كل عبد بين يديه يكلمه الله ليس بينه وبينه أرض ما ومن هو أشد حساب عبد؟ وإنما المؤمن لا يرغب على شرح وإنما يعني يكون سؤال, سؤال الله عز وجل له ليس عن توبيح وليس عن فخرية أو مناطشة وإنما كان عبارة العرب يوعد العرب وتذكره بعض وجل بنربته عليه هو <تصفح> يذكره لما اخترتهم من ظنوب أنهم قد وفقوا هم وفقوا لتوبة فعلينا أن نعد لهذا اليوم جوالا <تصفح> اقرأ الله الله Allah'ın <gülüyor> <gülüyor> bela <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> خلاف بين اهل الامه فان منكر ان دع والجزاء والقيامه كافر <تصفيق> و الذي يشكك في جزئية من جزئيات الكتاب نحو الذي يشكك في الميزان يشكك في عذاب القبر يشكك في الثرات مع إقرار إقرار إجماليياً اليوم الآخر وبحدود الحساب والعذاب، فهذا وإن لم يكفر، وإن ولكن واضح في بدعة بدعة كبرى، ماذا حال المتدين أو بعض بعض المتدين؟ الذين يدعون أو ينكرون بعض النصوص في الاخبار عن بعض تفاصيل الاخره وان الدهر يوم يقول الذين يقولون اا وما يريك الا الدهر فهو لا بلا شك ليس مسلمين من الفلاسفة ومن الملحدين الذين يقولون إن هي إلا أرحام تدسع وأرض, و... وأرض تبلع فقط يعني كما يقول بعض المسلمين جهلا انتقل إلى مسوار أخير يعتبرون أن من دفنه في باطن الأرض يدعون نفسه الأخير ليس هناك شيء بعد ذلك وطبعا المسلمون يكونون هذا جهلا ويعبره عبارة خاطئة بنيت على عقيدة الفلاسفة الجهريين فليس الدفن في الأرض المثل الأخير بل هذا القبر وأول منزل، أول منزل من منازل الآخرة، كما قال عثمان رضي الله عنه. فكان يSKI عند ذكر القبر ما لا يSKI عند ذكر بقية أمور الآخرة. فلماذا كان يقول؟ لأن القبر أول أول منزل من منازل الآخرة. <تصفيق> وليس المرفوع الأخير بل هو أول درجة في الحياة وفي الحياة الأخرى. <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> ومن <تصفيق> الأدنى من الأجلة أيضا على كفر من الأنكار العاص كما في قوله تعالى في سورة الأنعام وقال إني إن حياتنا الدنيا وما نحن من ملوثين هذا قول المشركين ولو طرأ إدوق إدوق على رضيهم قال أليس هذا بالحق؟ إذا كنتم أنتم ممكرونه في الدنيا تقولون لا لا؟ أو كما قال أذعفون الممكرون في الزمان الله يعني سلم أرضهم بما كالغم قصدوا بالذعف أي أنهم يبعثون العرض ثم وقبهم وخلوقت هل يمكنون الزعف لا يوضيهم هذا الذي أكثت هذا هالب هذا الفجزة الزعف يقولون ستلاهن على كفر مرين يوحظن بيننا وأهل الوثاة لمن بعدهم بجأة مننا قيمة يعني لازم أن نكفر إذا اتحادن على هذا كفر و... ويقولون مستاجين لما يجرون البعض واظهر انما توقعت ان يتحقق لو اتجهنا و اعتبره ليست في جانبنا وما ليس, في ليس البعض. هذا كان عقيدة هذا الحزب ومن ثم أطلق بعض من على هذا الحزن هذا ذات والله من يعتقد عقيدة هذا الحزن. ولم ولم يكن ترب كثير العلماء انهم يحكمون بالقوانين واله فقط لا كما ينزل القضيون يقولون انهم هؤلاء من حكم كفالو حسب راه لأنه يحكم بالقوانين لا لدي لا هذا ذا انما كفار كعلم الذنب ان الحساب والعذاب يوم ليس لمضاقرة اتحاكم من القوانين والغاية وكما قال سبحانه وَيْنُ الْمُكَذِّبِينَ الَّذِينَ يَكَذِّبُونَ الْيَوْمُ الْدِينَ يوم الدين نور والبعث يوم القيامة الثابتة من الكتاب والسلمة وبإجناعهم وهو من النوافق وأيما القيامة اليوم يعني بالعقل إن العقل لا لا يُمْكِر ولا في هذا، بل على الع العقل السليم يتورط مع الشر في إثبات وهذا لا يعني لا يوجد فيه عاقل، آمين؟ رضي الله. شكراً. والحمد رسول الله الله عليه وسلم. اذكروا الله وذكروا رسوله لئن يكون الذكر طريقا فكذا الوصل واوردوا الصلاه على السلال واشرق محمد الله عليه وسلم والذي على ان اوله وجوده على السلال وقول تعالى الله وحده النبي صلى الله عليه وسلم وأرسل الله جميع الرسل المبشرين والمُنزلين لمهنة الرسل: البشارة والنذارة مع تلبية الشرائع البشارة لمن أطاع بالجميع والنذارة لمن عصى بالنادر وبهذه البشارة والنذارة تنقطع الخدعة. طُقَت خُدْجَةُ المرسل إليه، فلا يقولون لم ينذرنا أحد إذا نحن خالفنا وعصينا أن سوف يكون مآلنا إلى النار، لا بل أنذرنا <تصفيق> ولذلك يتحفّرون ما قيل. يتحصرون على انهم لم يطيعوا الرسل وانهم لم يوضعوا الى التزام شرائع الرسل والما قلنا سكت قعد وخد جم كل الرسل الانبياء التوحيد نما الاخبار عن صفات الله وانه أنا هو نفسه ليس كمثله شيء، فليس من تهذيل آله الله التي أنتم تعبدونها. أنا هو أعظم خدجة أقامها الرسل على, على من أرسل إليهم. ولقد بعثنا في كل أمة الرسل أن يعبدوا الله ويتلووا الطهور. فاستنبو كل ما يعبد من دون الله. نهوا يعني نكمل الكلام ان شاء الله على بقية هذه الفترة في في القادم القادمة والعلا لننتهي إن شاء الله من المدن في الدرب القادم بأحيانًا ما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. Uh-uh. -oh.